الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المحجلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأثم التسليم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله فصل في سنن الطواف وسننه استلام الركم اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يدعو ان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوق قال نافع وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله رواه ابو داود وعن عمر رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم استقبل الحجر ووضع, شفتي ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبكي فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه ونقل الاسرم ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس فان شق استلمه وقبل يده لما, لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم استلمه بيده وقبل يده وعن أبي الطفيل عامر بن واثرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإطباع والرمل والمشي في مواضعهما لما تقدم والركعتان بعده والأفضل خلف المقام لقول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبوعا إلا صلى ركعتين رواه البخاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما اراد ذكر شروط الطواف أحد عشر شرطا وتكلم عليها ذكر السنن والمستحبات التي يستحب ان ياتي بها وبها يكمل الطواف وبها يقبل ويتم اجره الشروط لا يتم إلا بها ولا يجزي إلا بها وأما السنن فلو تركها أو ترك بابها فإنه مجزي ولكن يعتبر ناقصا حتى تتم سننه التي أنجب أن يأتي بها فمن سننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى هكذا الركن اليماني هو الغربي الجنوبي ثم بعد ذلك يستلم الركن الذي فيه الحجر الاسود وهو الجنوبي الشرقي فان الركن اليماني فيقتصر على استلامه واما الحجر فيقبله اذا قادر على ذلك فان عجز استلمه بيده وقبلها فان عجز استلمه بمحجن او عصا وقبل رأس العصا فإن أجز اكتفى بالإشارة إليه كذلك الركن اليماني لا يشير إليه إذا مر به ولم يستطع للجحام اتركه ومضى أذكر أن هذا السلبي أنه كان يشير إليه يقول بدل الاستلام الإشارة كما أن الإشارة عند الركن الذي في الحجار تقوم مقام استلامه ولكن أمن كبر فلا ينكر عليه ومن لم يكبر فإنه الأصل استلامه يكون بوضع يده اليمنى عليه يعني أن يضع يده اليمنى عليه ولا يقبل يده وكذلك أيضا لا يشرع تقبيل الركن اليماني والذين يقبلونه أخطأوا في ذلك حيث لا دليل هناك صريح يكتفى أبي ما أبي اليد عليه وكذلك أيضا لا يشرع مسحه بعضهم يمسح أعلى من اعلاه إلى أسفله بيده وكذلك بعضهم إذا مسحه أو استلمهما سح وجهه بيده وبعضهم يمسحه باليدين اليد اليمنى واليسرى ثم يمسح بهما وجهه وكل ذلك لا دليل عليه إنما فقط يضع يده عليه ثم يرفعها وإذا كان هناك زحام سقط استلامه يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه الحجر الاسود الذي هو الركن اليماني الشرقي يقال للركنين الجنوبيين اليمانيانيان لأنهما في جهه اليمن والركنان الشماليان الشاميان لأنهما في جهة الشام وإذا فصل إلى الركن الشرقي الشمالي يسمى الركن العراقي في جهة العراق والغربي الشمالي الركن الشامي في جهة الشام هذه اركان البيت اربعه اركان يعني زوايا ألم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين الشاميين ذكر ان معاويه كان يستلمهما لان معاويه يحب الشام وجهه الشام فقيل له لماذا فقال ليس من البيت شيء مهجور فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إذا قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة فلم يجد جوابا فرجع إلى ترك الاستلام ألماذا خصت يمانيان أبي أن يستلمهما قالوا لأنهما على قواعد إبراهيم الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم وأما الركنان الشاميان فليس على القواعد، لأن قريشا عندما عمرت الكعبة أنقصتهم النفقة فأخرجوا من البيت ستة أذرع أو سمعة في جهة الشعاء وهي التي احيطت بهذا الحائط الذي هو الحجر ويسمى حجر إسماعيل فلما كان في شام ينرس تعلق وعد إبراهيم أرخص في ترك استلامهما واما اليمانيان فانما ارقوا عهد ابراهيم فيشرعوا استلامهما هذا الحديث صريح كانه صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه يقول نافع وكان ابن عمر يفعله اي من بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه علي حريص على ذلك حريص لا يرتدي به صلى الله عليه وسلم كذلك روى أمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر الأسود استقبل الحجر وضع شبتيه عليه يبكي طويلة ثم التفت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب الأبرات رواه ابن ماجه في هذا أن تقبيله وضعوا شبهته عليه بدون تصويت إنما يضعوا شبهته عليه ويكون هذا هو الاستلاء وإذا وضع شبهته ولم يكن هناك زحام وأبطال ذلك فلا حرج وأما اشد الزحام فلا يزاحم أذابت عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني أراك شديدا فلا تزاحم الناس إن وجدت ساعة فاستلم يعني قبل وإلا فآشر ومضي أو كما قال فنهاه عن شدة المزاهمة لأن ذلك قد يكون مضيرا بالناس الذين يحبون ان يستلموا كما يستلم فلأ يزاهم الذين يزاحمون. ويشددون الزهام يضرون أمهسام ويضرون غيرهم ومع ذلك اثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزاحم يزاحم مزاهمة شديدة على الحجر الأسود حتى من شدة الزهام أنه أحد يرجع غبارهم على وجهي بارع، فإذا بو يصل أثر الرعب، ثم يرجع ويسحم إلى أن إلى إلى أن يتأثر له التقبيل، ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسهما يحت الخطايا يعني الحجرين الركنين مسحهما واستلامهما يحت الخطايا هذا هو الذي حمل ابن عمر ذكر ان الاثرن تلميذ الامام احمد له سنن سنن كبيرة جمع فيها احاديث أنه روى في هذا الحديث انه يسجد عليه وان ابن عمر وابن عباس فعل ذلك يعني سجد على الحجر ولكن لم يكن يقصد السجود عليه ولكن إذا وضع جبهته عليه وضع شفته فإن جبهته تلتصق بأهل الحجر يكون كأنه سجد عليه سواء اقصد ذلك أو لم يقصده وذلك لان الشفاه اذا الفقها اضطر الى ان أعلى وجهه يلتصق باعلى الحجر فيكون كانه ساجد ولانه ما قصد السجود عليه فعل ذلك بالتقوير فقط ثم في أهد عمر رضي الله عنه لما أراد أن يستلم الحجر قال والله إني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك لألا يتوهم أحد أن تقبيله عبادة له أو تعظيم له مع أن الحجر عادي أخذ الحجر قالوا انه من حجاره الجنه هكذا قال بعضهم وذكروا انه نزل وهو اشد بياضا من اللبن او لما وضع وقالوا لم تزل تسوده خطايا بني ادم حتى سؤد والله اعلم بصحه ذلك قال أنه انه هكذا وضع حجر اسود ثم في سنه 317 وسبعه عشر الكرامطه وكانوا ملاحدة جمعوا قوه لهم وسلاحا وحجوا ورئيسهم يقال له أبو طاهر الجنابي ولما كان في يوم التروية والناس يستعدون للذهاب إلى منا أمره بقتال أهل الحرم شهروا سيوفهم وجعلوا يقتلون ولا يبالون فقتلوا خلقا كثيرا ثم سحبوهم واركوهم في بئر زمزم حتى كادت ان تمتلئ من الجثث ثم انه نزع كسوه الكعبه ووزعها بين وزرائه ثم قلع الحجر الاسود وذهبوا به معهم وحاول ان يقلع الميزاب ميزاب الكعبه وكان من ذهب صعد عليه رجل ليقلعه بأمره فسقط لام راسه فانشدق راسه فلما راى ذلك ارتدع اللعين ايه ثم باقي الحجر عندهم اثنين وعشرين سنة ولما ضعفت قوتهم، هددهم المسلمون أبي كل كانوا قالوا اللم تردوا هو إننا نردوكم أن استأصلوا شافتكم فردوه سمعت الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يقول إنهم قالوا ما يدريكم ان هذا حجركم يمكن اننا رددنا حجرا ليس هو حجركم مماثل له بالسواد فقال, فقال بعضهم ان من علامه الحجر الاسود انه يطفو على الماء ولا يرتب إلا ي... يسقط في أسفل الماء وضعه بماء فطفى على ظهر الماء فعرض أنه هو الحجر الأسود ثم يمكن أيضا أنه بعد ذلك يتكسر الموجود الآن أكسر كسر الملتقة برصاص هذه كسر الحجر ملتقة فيما بينها برصاص هكذا ولكن له حكم الحجر وما ذكر من انه يشهد لمن بايع السلم هناك ذلك مروي عن ابن عباس أنه قال الحجر الأسود يمين الله بالأرض من استلمه فكأنما استلم يمين الله يعني أن الله جعله كيمينه والذين يستمرونه كأنهم يبايعون الله ويعاهدون سواء تقبيل أو استلام بيد أو استلام بعصا أو إشارة كأنهم يعاهدون الله وعهد الله لا بد أن يفهي به المسلم في تعالى وأفو بأهد الله إذا آهدتم وهكذا روي عن ابن أباس ورؤيا مرفوعا لكنه ضعيف الحجر الأسود يمين الله امن كلام ابن عباس ولهذا قال من قبله فكأنما قبل يمين الله فجعله كأنه يبايع الله كما جعل الله ذلك في مبايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أي أنه محيط بهم فكأنهم يبايعون الله وذلك شك فضيله ال النبي صلى الله عليه وسلم روي ان رجلا من السلف سئل ايما افضل محمد أو موسى فقال نرى أن محمد افضل الله تعالى يقول لموسى واصطناتك لنفسي ويقول لمحمد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله وأخذ هذا بعض الشعراء قال كيف السبيل الى تقضي مدحما قال الاله له حسبك جاهه ان الذين يبايعونك انهما حقا يقال يبايعون الله فهكذا استلام الحجر كانه مبايعه الله يقول فإن شك اشتلمه بيده وكبل يده يضع يده عليه ولا يمسه بل يستفي بوضع اليد عليه والأولاية أن تكون اليد اليمنى وأن يمسه بكفة بطبيعة الكف ثم اي يقبل اليد بان يضعها على شفتيه هكذا رواه مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده هكذا وانا بالطفيل عامر بن وازله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمهجان معه ويقابل المهجان المهجان يسمى الآن الحاجونة العصن الذي رأسها معكوب عصن رأسها مهنيا أن يمسكها به الذي يعتمد عليه ولأل ذلك لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا في إحدى طوافاته فراكب على عناقته وطاف وهو راكب والسبب ذلك أن الناس كثر عليه فأراد أن يكون باردا حتى لا يتمكن من زحمه وحتى به ولم يتمكن أن يستلم الحجر بيده فكان إذا حاله استلمه بذلك المهجان وقبل المهجان رواه مسلم أبود وذبن ما ماجه من سنن الطوار الافتباع والرمال هذا ايضا سنن قالوا إنه يشرع في أول طواف أن يطبع، ولا يشرع ذلك في بقية الأطوفة فإذا كان طواف عمره اضطبع ورمال في طواف العمره وإذا كان طواف قدوم اضطبع فيه ورمال ومشى في مواضعهما في, مواضعهم في موضع الاطباء وفي موضع الرمل ذكر انه قد تقدم ذكره للاطباء وكذلك ذكره للرمل. قالوا سبب شرعيه الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا في أمرت القضية. ثم الرمل هو أيضا. في ذلك الطواف ورمل أيضا في طوافه لما قادم مكت في حجه الوداع فإنه رمل في السلسة الأشواط الأولى الرمل هو الإسراع في المشي مع مكاربة الخطأ، كأنه يظهر القوة والنشاط. لما كان الصحابه الصحابة بأمر قضية سنة سبع، أنو قال له أن المشركين قالوا الأمتهم يقدم عليكم كوم قد وهنتهم حمى يذرب يعني حمى المدينة قد أهنتهم وقد أضعفتهم يريدون بذلك التقليل من شأنهم وعدم الاهتمام بهم لأنهم ضعفاء قد أضعفتهم الحمى فلا تهابوهم ولا يكن لهم أبي يقول بكم خوف، فلما نقيل له ذلك أمر الصحبة فرملوا ثلاثة عشوات، وكان الكفار يقابلونهم من الجهة الشمالية على جبل المرتبع المسمى قعكعان في جهة الشمالية. امرهم اذا اختفوا عن اعينهم ان يمشوا اي بين الركنين اليمنيين واذا ظهروا اليهم ان يسرعوا في هذا المشي الذي هو الرمل ويشتدوا فلما نظر اليهم المشركون عند ذلك قالوا كيف تقولون بيت يقول ان نهى عن ادهاه ما هم الا كالغزلان يعني امن الى حاري قوتهن اذن ما كان ملوه وامرهم بالمشي في الاربع الباقية وذلك أنه حصل المقصود الذي هو الرد على أولئك الكفار الذين قالوا إنهم قد وهنتهم ثم أعاد هذا الرمال في عجلة الوداع وكذلك الصحابة معه أكأنه جعل ذلك سنة أو ليتذكروا ما قاله المشركون أو ليتذكروا ما فعلوا بأول مرة تمكنوا من الطواف ألا وهو هذا الرمل أما الارتباع فإنه يكون في الأشواط السبعة وذلك بأن يجعله شطرده تحت إبطه الأيمن تحت منكبه الأيمن وطرفعه على جانبه الأيسر على كتبه الأيسر فتكون يده اليمنى عباردة بما في ذلك منكبه وعبده ولعل ذلك أكوان إظهار الجلد وإظهار القوه أروي أن عمر رضي الله عنه في خلافته أفكر وقال ألماذا أن أفعل هذا بأرضيتنا إنما فعلنا ذلك لإرهاب الكفار ترهبون به عدو الله وعدوكم والآن قد انقطع دابرهم وحصل الإيمان وقال شيء فانه مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعدما ذهب أو بعدما أمن ألا نتركه فعند ذلك أترك الرمل يعني أفعل الرمل وفعل الأطباء وإذا انقضى من الطواف فإنه يعدل الرداء يشتر به منكبئه الرمل في ثلاثة أشواط والاطباع في سبعة إذا انتهى من الطواف عدل طرفي الرداء عترك الاطباع ثم أذكر ايضا من السنن ان يصلي بعد الطواف ركعتين هكذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اطوافه وكان يصليهما خلف المكان ويقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم ذكر انه قرأ فيهما بسورتي الاخلاص أقول, أقول يا ايها الكافرون في الاولى بعد الفاتحه قل هو الله عهد الثانيه إذا تعسر أنه يصليهما خلف المقام فهو أفضل وإذا لم يتعسر إعفاء إنه يصليهما أينما تمكن انصل في الحجر انصل خلف الكعبة يعني بين المقام وبين الكعبة، إن لم يجد الا يصليهما في المصابيح الشرقيه رانا فيها هناك هاتان الركعتان ليست واجبتين على ما ذكره الفقهاء حيث ذكرها هنا من السنن فلو غفل عنها ترك نسيانا فطوافه كامل صحيح وان كان ترك سنه من سنن الطواف ولو مثلا غفل وسعى بعدما طاب وقبل ان يصلي وذكرهما عباد السعي صلاهما بعدما يسعى اي يرجع الى مكانه اي الذي خلف المقام ويصليهما حتى يحصل الامتثال يقول وقيل للزهري ان عطاء يقول اتجزئه المكتوبة عن ركاتي الطواف فقال الزهري فقال الزهري السنة أفضل لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، عطاء هو عطاء ابن أبي رباح، عالم المدينة عالم مكة ومفتيها أذكروا أنه حجة سبعين حجة أو أكثر وكان من علماء التابعين تتلمذ على ابن عباس وعلى غيره أكى ابن عمر ونهوه وأما الظهري فإنه لم يدرك إلا صغار الصحابة ومع ذلك كانه ينكر على أطاء على أطاء أطأ يقول الكاستو حصول صلاه خلف المكان بعد كل طواف فإذا صلى راتبة كراتبة ظهر وراتبة فجر اجاته إذا كنت مثلاً تطوف في آخر الليل وأذن الفجر وأنت تطوف، ألما انتهيت من الطواب صليت ركعتين، أجزعتك عن سنة الفجر وأجزعتك عن وكاتي الطواب حيث حصل المقصود ولكن الذهن يقول لو صليت ركاتي الفجر يعني فريضة الفجر أجزئتك أو, أو فريضة الظهر أو أية فريضة من الفرائض الخامس فإنها تجزي ولكن الأولى أن يأتي أعبر غير الفرائض ان هذه سنة وهذه فريضة أهكذا قال رحمه الله فصل في شروط السعي وشروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام والعقل لما تقدم والموالاة قياسا على الطواف ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآلا بينه وقال في الكافي لا تجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى والمشي مع القدرة قال في الشرح ويجز السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر، وفي الكافي يسن أن يمشي فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى راكبا وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم وتتميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروه لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه واستيعابوا ما بين الصفا والمروه ليتيقن الوصول اليهما في كل شوط وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا من الصفا قرأ قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله ابداوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به <تصفيق> هذه شروط سحة السعي ذكر أنها ثمانية الأول النية والثاني الإسلام والثالث الأكل والرابع الموالاه والخامس المشي من القدرة والسادس كونه أبعد طواف ولو مسنونا والسابع التكميل السبع والثامن افتياب ما بين الصفاء والمروه هكذا هذه شروط شروط صحة السعي وقد تقدم الاختلاف بالسعي هل السعي ركن او السعي واجب او استعيشنا ويرجح الأصحاب أنه ركن كالطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه يعني ما تركه في عمرة ولا في حجة بل كان يسعى ثم اذكرنا فيما سبق أن من أجد وترك السعي أعملنا بالقول الثاني الذي هو أنه واجب والواجبات تجبر بدم وفي هذا الزمان وسع المسعى بزياتاً في جانبه الشرقي ولما وسع اختلف المشايخ في حكم هذه التوشيه هل هي من اصل الصفه والمروه او انها ليست بين الصفه والمروه وتوقف كثير منهم وجزم اخرون بانها زائده وانها خارج ما بين ما بين الصفا والمروه اذكر ان الوزاره ما أقدمت على ذلك الا بعد التاكد وبعدما شهد شهود يعرفون المكان وانها بين الصفا والمروه وان الصفا والمروه منتدان في جهة الشرق، امتدت صفا إلى أن التصقت بالجبل الذي هو جبل أبي قبيش، وامتدت المروة شرقا إلى أن التصقت بالجبل الذي هو جبل كوعيكيان الشمالي. فهل فلكا أقدمت له هذه التوسعه وذلك لأن المسعى يضيق حتى ولو كان من دورين. لقد شاهدنا أن في بعض الأحيان الناس يبدأون من الصفا ولا يصلون إلى المرة إلا في ساعة أو قريب من الساعة من شدة الزحام فاقتبى ذلك هذه الترسعة هذا هو السبب فيقول شروطه ثمانية النية في كل الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ك إذا بدأ استحضر أن هذا السعي نسخ وعبادة وأن عليه أن يتمه اتباعا لكونه كونه شرع شرعيا ولكونه عباده الشرط الثاني الإسلام، فغير المسلم لا يصحه. ان يقرب المسجد ولا يدخل مكة الشرط الثالث الأكل أن يفاقد الأكل المجنون غير مكلف ولا تحصل منه نية وأن الصبي في أن هو ولي الشرط الثالث الموالاه بين أشواطه أن يغالي بينها كلما فرغ من شرط مدعى بشرط الأجبادة حتى يتم السبعة كما تقدم ذلك في الطواب أن أشواط الطواب يوالي بينها أذكرنا أن أول الطواب لو انتقض وفوقه وذهب لاجل أن يتوضى لم ينقطع التوالي ولكن المستهباء يعيد ذلك الشرط الذي قطعه إذا كان قطع فبلا هتاش واطن ونصف اعتد بالثلاثة وعاد الرابع من أوله إذا توضى معروف أن السعي لا يشترط له أي تطهر قال يصيح من المحدث فلا ألا تشرب الطهارة فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم طاف فيه عمرته، وفي عمرته الثانية، وفي حجته، ولا بين الأشواط ولم يقطعها. هكذا هذا هو. الصحيح لكن المؤفق ابن قدامة ذكر في الكافي أن الموارثة تجب الكافي الابن قدامة الكتاب المشهور وقال إنه نسك لا يتألك بالبيت فلم احترط له الموالات كالرمي الرمي لا احترط له الموالات لو رمى في أول النهار فلا حصيات يوم العيد وفي آخره أربع حصيات أجل هكذا قاس أول كافي على الرمي وقد استدل بما روي أن سودا ابنت عبد الله بن عمر رضي الله عنه تمتعت فقضت طوابع بثلاثة أيام يعني أشعها وكأنها كانت ثبطة وثقيلة ولم تحب أن تركب فطافت وعجزت لما أطابت شاء ثلاثة أشواط أتعبت وذهبت واشتراحت أبقيت يومها وجاءت اليوم الثاني وطافت شوطين ماشية وتعبت ورجعت إلى البيت واستراحت، أبقيت اليوم كما جاءت اليوم الثالث وطافت شوطين مكملة السبع هكذا ذكروا أنا فهذا وعي ابن عبد الله ابن عمر ولم ينكر عليها ابن عمر ولا أولاده فذلها لأنه يجد عدم الموالاة وخصوصا إذا كان ناشيا فإنه قد يتعب يتعب إذا مشى شرطين فله أن يستريه أو ساعه ساعة أو نصف ساعة ثم يسعى إذا شرطين وإذا تعب استراح ايضا مثل ذلك ولو خرج من ال من ال ال الصلح ولو خرج لو انتقل... لو احتاج الى التخلي احتاج احتاج إلى تخلّي بول او غائط فيخرج وقد يطول خروجها ولكن لو خرج في غشط شوط فالأقرب انه لا يعتد بذلك الشوط ويعتد بالأشواط الذي قد كملها الشرط الخامس المشي مع القدرة هكذا أذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاف ماشيا في أكثر أقفته حتى أنقل عنه أن الرداء من سعيه سعية يتكلص إلى أن تظهر ركبتها أو كريب منها ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ومع ذلك يجزئ السعي راكبة لأن هناك من يعجز يعجزون عن السعي فهيجزئ يسعى راتبا. أو كذلك محمولا إذا أهрамوا بالأطفال حملته أمه مثلا على إبرائها وطافت به محمولا وأجزاء طاف عنها وعنه وسعت به محمولا وأجزاء سعي عنها وعنه أم عن إذا ركب فإنه يجوز ولكن الأولى أن يمشي هذا هو الأفضل إذا ركب لأعتع به أو أعجه أعجع ذلك أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكباً في إحدى عمالها وهي حجته الناس الآن يضطرون إلى السعي راكبا على هذه العربات وقد جعلت الدولة عربات المشبلة ياتي من يريد أن يأخذ واحدة ويعطيهم بطاقة كره ثم يأخذ هذه العربة إما يسعى بها بنفسه نفسه استجر من يدفه وإما أن يدف بها أباه أو أقريبه العاجز من ذكر أو أنذى ولم يستنكر ذلك بل جعل العربات مسير خاص محجوز من الجانبين فذل على انه جائز أن يسعى في هذه الأربات يعني أن القصر ما بين الركنين ما بين الجبلين وهو حاصل وفي هذا أنه يدعو يعني أنه يقدر على أن يدعو في ذلك يكثر من الدعاء والذكر الشرط الخامس أن يكون السعي بعد الطواف ولو مسنون أكثر طواف القجوم إذا طاف طواف القجوم أفئ بعده يسعى ويسقط ان يتعب بطواف الافاضه اما اذا اطوف طواف سعى بعده لا مانع من ان يكون هناك فاصل لان بعضهم قد يتعب فيطوف ويجد مثلا زحاما شديدا واذا انتهى من الطواف واذا هو مرهق ذهب واشتراه ساعه او ساعتين ولو نصف النهار ثم رجع او سعى واما اذا اخر اذا اخر السعي يوما او يوما او ليله فاننا نرى انه يعيد الطواف ان يكون السعي بعد الطواف النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف سعى في العمرة القضاء بعد الطواف وكذلك في عمرة جيراني بعد الطواف وكذلك في عجة الوداع وطافر الكدوم وسعى بعد الطواف مع قوله يخذوا عني من أسيقكم الشرط الثاني السابع, السابع أن يكمل سبعة عشواط هذا هو الأصل واذا لا بد أن يستوعب ما بين الصفا والمروه فلا بد انه يلسك عقبه بالصفا كذلك ايضا يصل الى مروه في هذه الازمنه قد ملط مقدمه الصفا وكذلك مقدمه المروه فلا بد انه يسعى فوق ذلك البلاط ولو مثلا مترا أو مترين أهلية أركة كأنه بدأ من الصباح الصباح كان ممتدا يعني كان له امتدار نجاهة المروه أنه خمسة أمتار ولكن جعلوا عليه أهل على البلاط أن ياسر الصعود عليه كان كنا نعرفه ان الصفا حجاره بارزه حجاره المساء كملوشه الصفا فان صفا الافضل هو الحجر الاملس المذكور في قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كجر السلسلة على الصفاء هذا هو الأصل ولكن أقطع أقطع الصفاء ثم إنه يمتد نزولا أنه خمسة أمتار أو قريبا منها فجعلوا على الذي وصل إلى الأرض فجعلوا عليه هذا البلاط وهكذا ايضا المر... المروه كانت ممتده بجهه الصفاء فجعل عليه هذا البلاط ليسهل الصعود عليه فلا بد ان الساعي يكمل ما بين الصفاء والمروه يرسخ عقبه بالصفاء ويلصقه ايضا بالمروه ليتحقق انه تيقن السعي بينهما و تيقن الوصول اليهما بكل شرط يقول ان بدا بالمروه لم يعتد بذلك الشرط فلانه الاصل ان يبدا بالصفا في حديث جابر الطويل الذي بصحيح مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف وركعته الطواف خرج إلى الصفا ولما دنا من الصفا قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فركا عليه. الرقي عليه سنة وليس بواجب يسأل أن يركى عليه ولو على ادناه لكن هو ركى عليه حتى بدأ له البيت أفائي لم يركع، ولكن تحقق أنه بدأ من أصله أعجأه ذلك هكذا قال أنا أبدأ بما بدأ الله به الرواية الترمذي ابدأوا بما بدأ الله به أمر أمر للأمة ومن هذا الهديد يأخذوا الترتيب في أركان الوضوء في أضاع الوضوء أن يبدأ بما بدأ الله به فالله تعالى بدأ بالصفاء إن الصفا والمروى والأولية لها حق من الأولوية ونكتفي بهذا والله أعلم <تصفيق>